بسم الله الرحمن الرحيم طاس ميم تلك ايات الكتاب المبين لعل كباخع نفسك الا يكون مؤمنين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 ففَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ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 فجَمَعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُم مُّجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا النَّغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لمن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 قال آمنتم له قبل أن آذر لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين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 وَأَوْ حَنَ إِلَ مُسَ أَن أأَسْردِعبَاد إِكُمْ مُتَّبَعون فأَرسَلَف رعونُ فيِي المَدَِ خاشِلين إِكَ أُل إلَى شِرِذمَةُ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ وَكُنُوزٌ وَمَقَامٌ كَرِيمٌ كَذَالِكَ وَأَوْرَثْنَاهُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ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 وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أورقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن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 والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين الله غفور رحمن ربي هب لي حكمه والحقني بالصالحين واجعل لي لسانا صدق في الاخرين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 سليم واذلفت الجنه للمتقين واذلفت الجنه للمتقين وبرزت الجحيم للغاويين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 قالوا الا ان لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال ربي ان قومي كذبون قال ربي ان قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فَأَ جَينَاهُ مََّهُ فِيفُلكِ المَشْفُون ثَُّا أ رَقنَا بَعد الباقين إِ فِي ذَلِكَ لآيَ وَمَا كانََ أَكْثَرهُم مُؤمِنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَ العزيِيزُر الرَّحيِيم. كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ نُوحٌ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ إِنِّي إِلَيْكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ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 أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَذَّبْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ إِنْ هَذَا إِلَّا خُنُقٌ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمْعَذَبِين فَكَذذَّبُهُ فَهْ لَكْنَاهُم إِ فِي ذَلِكَ لآيَه وَمَا كََ كثَرهُم مُؤمنِنين وَإِن رَبَّكَ لَهُ العزيز الرخِيم كَالذَّبَت ثمَّمُود الْ إذ قَالَ لَهُمْ اخوهم صالح الا تتقون ان ليكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتُتْرَكُونَ فِيمَا هَا هُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٍ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَانْظُرُوا وَتَنْحِتُونَ مِنَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الأرض وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَرِينَ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَآتِ بِآيَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيأْخُذَكُم عَذَابٌ يَوْمٌ عَظِيمٌ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا آدَمِينَ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 إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا على رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ العالمين وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ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 وَإِن نَّكُونَ فِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةٌ أَنَّ عَلِمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأُوا عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بعطة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون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 إِلَّ الذيينَ آممَنوا عَمِنُ الصَّالِخَاتِ وَذَكَر اللهَّه كَثِيرًا وَ تَصَروا مِن بَْمَا ظُلِمُ وَسَعلَمُ الذي نَ ظَلَموا أََّمُ قَلَبِ